ديناه النجدين ثم قال الله فلقتحم العقبة وهنا للحفظ والترغيب ثم بين جل وعلا ما العقبة قبل أن يبينها هولها ذكرها في صيغة تفخيم قال جل وعلا وما أدراك ما العقبة أي أنها عقبة كأوت تحول بين كذا وكذا فقال جل وعلا وما أدراك ما العقبة فك رقبه فك رقبة أي عتقها ولابد أن يفرق ما بين عتق رقبه مملوكة وما بين فك رقبة محكوم عليها بالإعدام. فعندما يأتي الإنسان لرجل قتل نفسا وطالب أهل الميت أهل المقتول بالقصاص فيودع ليقتص منه. فيأتي بعض الأثرياء فيعطي أهل المقتول مالا وفيرا يقنعهم به رجاء أن يفك القاتل. فهذا عمل حسن وسبيل قويم لكنه ليس داخلا في قول الله جل وعلا فك رقبه إنما المراد بفك الرقب تلك الرقب المملوكة الأرقاء فيكون شراءها ثم عتقها هو المقصود بالآية وفي هذا دليل على أن الإسلام وإن جاء بالرق ونص عليه القرآن ما ملكت أيمانكم إلا أن الإسلام فتح بابا واسعا في في فك فك الرقاب وعتق الأرقاء فنجد أن أكثر المسائل الفقهية والأحكام الشرعية إنما تكون الكفارات فيها بعتق الرقاب وهنا ينقلون عن يحيى بن يحيى وكان فقيها في الأندلس أن الوالي وقعت منه أن أتى أهله في رمضان فاستشار يحيى بن يحيى فقال له عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولم يذكر له عتق الرقبة فلما خرج يحيى لامه الفقهاء قالوا إن الأولى أن تقول للوالي إن مقدم الأمر أن تعتق رقبة قال إن هذا والي يملك أموالا طائلة ولو قلت له بعتق الرقبة لجاء مع زوجته كل يوم وعتق الرقاب لكن فعل يحيى هذا لم يقبله الفقهاء والعلماء لأنه مخالف للنص لأن عتق الرقاب مقصود شرعي فالله جل وعلا لما جعل الكفرات بعضها مرتهن بعتق الرقاب هو مقصود شرعي أن يقل الأرقاء في الناس لكن يحيى قاس في موضع غير موضع غير موضع القياس وقد مر معنا والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص والمقصود أن عتق الرقاب من أعظم القربات وقد كان الصديق رضي الله عنه يشتري الأرقاق في أول الإسلام ثم يعتقهم فكان أبوه يقول له يا بني إن كنت ولابد فاعل فاشتري رجالا جلدا يحمونك وينصرونك إذا حزب الأمر فقال يا أبتاه إنني أريد وجه الله لا أريد نصرة نفسي فأنزل الله جل وعلا قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هذا معنى قول الله جل وعلا فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فيطعام الطعام من أعظم القربات إذا وافق دهرا مجدبا وأيد مستحقة قال الله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسغبة يعني جوع يقول جرير تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشباب